قال له يا اسلم لا يكن حبك كلف ولا يكن بغضك تلف متطل ما لا تكون متطرفا يعني متطرفا مش المقصود بيه ما قصدش دول لا إنك واخد يا الطرف الطرف الايمن او اقصى الطرف الايسر لا يكن حبك كلف لما تحب تبقى أي كالصبي تكلف كلف الصبي ولما تكره تتمنى التلف لمن تكرهه هذه معنى الكلام لا تكن متطرفا في حبك ولا تكن متطرفا في بغدك كما قال علي بن أبي طالب وبعض الناس يرفعه حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يصح قال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 وبل كان أحمد المحنبلي معي أحمد المعين كده يعني صداقة متينة فلما وقعت محنة خلق القرآن وأجاب من أجاب يعني اتقى بذلك السيف والصوت والسجن والكلام ده وضعف كبر ذلك على الإمام أحمد وقطع علاقته بهم قطع علاقته بهم يعني علي بن مديني مثلا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 كل مجامع, يعني مجامع القرارات في إيده هو مع المحبس إذا أفلوا كل الحنفيات تنزل هاو طب ده بيكذب ليه طبعما أنه هو رأس القوم يعد بوعود ويكذب طب من سيعاقبه طب ده هو اللي بحط قانون العقوبات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 الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أمرائكم الذين تسبونهم ويسبونكم يبقى إذن ما فيش مقتضى لهذا شيخ زان طب ده الشيخ عادة فنيت قوته وذهبت شهوته يبع سنه ستين سنة وسبعين سنة وبيزني ألا, ألا لو شاب ممكن الشاب بيقولوا والله غلبتني شهوتي ولم أستطع صبرا بعض الناس يقول لي يعني غفر الله لك معذور أما ممكن بعض الناس يقول كده يعني وقع تحت ضغط الشهوة بتاع الكلام ده وتلم يتحمل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 الكبر حرمه الله عز وجل كله دقيقه وجليله كالظلم تماما لأن الكبر عين الظلم لا دعاء المستكبر مش عنده كرامة لا إلا عنده كرامة ممدوح الذي يظهر العفة ممدوح لحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف والنبي عليه السلام قال ومن استعفى يعفه الله ومن, ومن, ومن تصبر يصبره الله أبو سعيد الخدري يعني جائحة وفقر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فإما أمه أو امرأته قالت اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واطلب لنا شيئا فأبو سعيد الخدري ذاهب عشان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يعني يستعين به على حياته فلما وصل إليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فالنبي عليه وسلم قال من استعفى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 كبرا وليس تكرما الأمات دا لهم عفلوس كان عمل إيه كان يبقى يدوس على خل الله بمعله فيبقى دا المستجبر دا له عذاب أليم ولا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيمة ولا يزكي يبقى إذن التلاتة دول اجتمعتها لهم هذه العقوبات ليه ليس مع واحد منهم مقتضى لما يفعل فتصور بقى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 عن طهارة يوسف عليه السلام وأنه أوفى الناس لي قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثوان أقول قبلي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين أعطر الكلام سنسمع يا أئمتنا